وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لك ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف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 أون أتخذه ولدا، وكذلك مكن ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 قال إنه من كيدكن إن كيد عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرين ذنبك إنك كنت من الخاطئين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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتْ إِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ وَقُلْنَا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتمني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكونا من الصاغرين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 قلنا حاشل الله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 فخذ أحدنا مكانه إننا نراك من المحسنين قال معاذ الله قال ما الله أن أخذ إلَّا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا الظالمون فلن مستئسوا منه خلصوا نجيا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 عسى الله أي يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال, وقال يا أسف على يوسف, يا أسف على يوسف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 قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا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 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما الجاء البشير القاه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 ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي يا هذا رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم